جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهري والخلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأنت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 عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حنيم قد سألها قوم من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 إثنان دوا عدل منكم أو مِنْ من غيركم إن أنتم ضررتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقصمان بالله إن وتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذقرب لا نشتري به ثمنه ولو كان ذقرب ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فَإِنُّ ثَرَاهُ لَأَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ اسْمًا فَآخَرَانِ يَكُونَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أحب مِن شَادَّتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا هِدًا لِّلظَّالِمِينَ ذَلِكَ الَّذِي إِن يَأْتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُ أَوْ يَخافُ ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين عشر كان وعشر كي كوئيكم تنام وحن كميدة عشر هذه النوس كنا سابسنا تفسير كقرآن كريمك الذي يتبعن أيضا بك قومة ايضا سغا شان ياتدبو قبل بنايا من سوره المائده ايت ابو قليه سيدنا واكبي من الصوره نفسها تسله سوره المائده كما ايت 10 كمور يسياب الى نهي وحياه لاواين يخبي قيم بشر كعودا هاندي يا منافع وغسنتها كرههم بس كي ما كده بناء قريش أيه آية ذا كحسن هي بلاه حرمها لعفرتها هي هديده كعبدة اللوسي هديين أيه أما إن حرمك كالمقرو هي وحي على ما أيه حمبارسنه كل ك أيه قبل الإسلام أنت إجاهليه ذا كجري أيه حرم ك مشركين كي جاله ذا قيمة جرتي لنا قيمة جرتي أو قاصح لها اللو وله هي ذات كوسعة حرمك هي بلاها حرمذله يا أنت بلتي حجلينجري لا تغديرين جي حرمين جري حرمذامك هي تغدير تبلاهاس أشر الحوم كافر تلا حرمي جي أنا كعبد اللحرمي جي أنا وحي هذه اللو وذا اللحرمي جي أي أيقاي شخصيا قال غير مكان جارهان وقفي لي سجرين قنفت جليدة هي حجلينك. سلا هذا باللغة داري الاجاهيلية هي وإسلاما لذا باللغة دارين جري وليبا مركز الحمد لله يا بيهكم الله سعبله هذا دولة جرت لغو كلا بقو مركز دولة ماجين مركز وحيالها نبقى ما يقيم ما ينتوله أي دولة إني ما حساب سنة أو صداني أو وق لها هي جالكوا إلى لين جري قال تعالى الى وعي رجع الله اي يا لي الكعبه اقل كايمقا بدن اي حرمكم وكويا البيت اقل الحرام اي حرمه قياما مروتصين قول الناس دك او غيري او امورودي حديني حق حق <تصفيق> الدنيا لا بدأ الدنيا ذاولا فنظرا احنا النظر وحنا تدميه البالي يبيع ايه النفت قال له الله ما شكو قال الله ذا يستعي او ومن دخله كان امينا قفكه قال امين بون قنايا قال الله هو اضع الشيطي وحبه يري سبحانه اولم نمكن لهم حرما امينا يجبى ثمرات كل شيء فزغا من قايت كانوا بكيري اولا يرو ان جعلنا حرم امنا ويتخطف الناس من حولهم فلما يقول بدايا يا مر بكوا لدفايا حودا لغدوبا يا قريش لا لغبا يا يقول ناش عنك ايبا انه بتقلك يرو جعلنا حرم امنا ويتخطف الناس من حوله كل كان بدأ اديه نارو هذا والله فدارا احنا وحلعونا بادي يديو ينبغ قليو لابد يوا مش الله ديغي كل كان سايغي لوغه هبال شيختو لا فليعبدوا فليعبد هذا البنت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف كل جاهليه وانشلام من لا قدريو ولا تعقليو ولا بد باديو وحجدي حولها لا كينو قيامة أي أي أي كأوحى نقص القيام للناس لا تكون مراد يديك أي أكون أدنك أي أكون آخره لا أي الله بده من شكوه جاكي بعد بشي الحرام حرمته أي أفر بلودوي أشر الحرم بالليل خجل من غيضة من محرم حرام أفرت بلوده أفرت يبونا إلا حرم أي كل قبيلة نبت جل يوم ولحدي وليه إلا هو ذي حرام إيقونا مراد قم الله قد إياه والقرائد حرام هذا حديث الله إليه هو حباني بوار الله إستعمالي جيري حرام كفك أوسعودان حرام اللغو قرطو سميسان جيري مركو كتك آيانا إذا حرام كحرام إليه ميرح لغا قادو قارتكو حيران جيري قل في الهركان لأوران جيري ووفدي إباء الله صعود إلي حرام كيسي أما قولك إلا جدو عيسو قول الله احترامو قول الله نقالي يا هنجيتاج رمضا بحجرين هذا بك عبدا إيه أشهر الحرم إيه هديد الله و هذا حرمك إيه على ماذا كتال انت بوحي نوضاي هو قدهان بذك بني آدمك ونسيهم المسلمين مسلمين تا مرادك و هذا قومي قالها أن سكان الحرم با بالدرجة الأولى بذك حرمك دقال هي كفائي ديسة ياليك eba u ruusilow yaa ilay ta'allamu ina zoogaatan annalla hay bowin yaallamu in ogyay ma fi samaw iriy al gudood waxa ku sugan e un eba ila il kaadbu ogyay masaliixyadu ogyay tanahoodi بكل شيء وعلى أركادامانتي حليم الله أقوم كوبيو إعلموا بعض الأقاتان أن الله معبودة قرر وعابودة شديد العقاب عقابة سؤينة درمتها الأقادة لمن عساه قفققق عن سيره وخالف أمره وعفري ديدة عقابة الأقنة أهي أقادة وعاكل الأقاتان وأن الله إعبوين غفور الله لافض بذن لمن طاب وامن وعمل, وعمل صالحا ثم اكدى دا ايه لافض بذن يا ايه فعيم ان نحرس بذن بالمؤمنين ان تروا ما يسرر علي لما لا تلمان بينوا لي يا ايه وحدا المؤمن تاي خحمدنا قدون سلين فقدنها او انو العقاب يا ايه حاسها داتا اينا العقاب درنا يا كليا ما خحمدنا يا ايه ما كاسول لا بدَّ تلمانو لا بدَّ بليجاي اللي تريني كل كار رحمت أبى ولي عذاب كيسانة قفا عذاب أركي حيث كبي ما على الرسول خسول كان مهمتي سين واتنا خسول كان نظري كركيسان عليه صلاة والسلام إلا البلاغ جارسين وحين لا نظري كركيسان لوجود الجيل وامد قارسيو أيادو شيسا والله أبنا يعلم الأقوي ما تبدون كوني يصاب واحد موجين عيسى وما تكتوم واحد غرين عيسى أيون لا ندف أميائي أيحاسبونكم علي كموجين هي كاتغرسين كل مذيبة إذن كل حساب مايا إذن كنا ضال مريناي كل لا يستوي الخبيث هو الطيب كل وعاتر هذا خسول الله كل شاب وماذا لا يستوي جنما الخبيث هو عهم يا هو طيب وحون أحسن لبذا لبلا ليس أقديه أما يشكو من ما كلك الخبيص وطيب من القول والفعل والأعمال والاعتقاد انت لو سوق جلايا كلك هذا الكحن يا هذا الكفيعا عمل كحن يا عمل كفيعا حولها حن يا حرام يا حولها حلاشا خبيص يا طيب في كل شيء أي هو ذا جلايا كلك وحوي كنحن يا وحسن لا اجما ولو اعجبك هذا كياب قاليو قدره الخبيث متكان كنحن بدنا انتي زاوكوياب غليزو او توال قال هل حرام ولو هذا بدنا مال اي فتقول الله الهوين كبقى يأولي يا الألباب تتعقل يا صاحب كوهو وعد ربك لان ايب لعلكم مدنانتين انا تفلحون ليفانتان دوني آخر وهداد ايبا كبقى الدوني آخر والليبانيس حدادا سيئبا كبق لما سيئبا معرض للخطر بل ايباس بفوتك وقصوه ايسا وعدونكنا ايقاب الدنيا آخرانا حذاب جهنم أيضا هلسو طاي حدادا إباكباقين جعل الله إباوحو يالي الكعبة كعبضة البيت أقل الحرام حرملة قياما مراتوسين لنصدد إذيكي أي مراتوسين طاي مد أدولي مد آخرا وحاجكي إيا عمربي إيا عبادي اللغو سمريه إيا دغض اللغو بحيه أولا بقل كنو قرلا ميزا ومصالح ديني مصالح دنيوية أنا وحاط على الله بدأ دنيا لجاربه وبعد دنيا نبت جليه نبت جليه الله أنت وأنت كل مصلحة في الدنيا والآخرة أي الله بدرب ما شاكور زن قيام توسيد للناس دكتور مراد توسيد وطاي وشعر بمشي العلماء هرمضان لي يذونا إلى دكتور وغيالي متنور شهدا يمرات خديه مطلع ده وده توسيسة والهدية حد يذي عالمك اللوه وذي اليقون اوحى اللوغي علي من المرادك دوتك دين الدنيا بالتوسيسة والقلائد على ماذي اللو قلت اللوغي ليهي انت افرتبا حد ييوهي وحيوهيهين سلطة محيليهين اسلام او دينيه بر او برميهي او راعي فاكاي بيسان ايه تحقلين ايهيه او راعيه جعلان ايه ذلك ارنجا وعود لتعلموا من الوقاتان أن الله يبوينا يعلم إنه أقيا ما في سماوة إلا بيالكده دوحا كسوغا وما في الأرض بيالكده دوحا كسوغا وأن الله يبوينا بكل شيء وعلى أركب المانتي غبيدي عليم الله أقوم بدا جملة ذودو إياه وتفصيلا خلا بيكلي قد أيهم لبدا واحد أقيا يعلموه هذا أن الله يبوينا شديد العقاب حنو جنتيسو الله يدرنته اي إنه إياه اي لمن أحنوجيه حصاه الديني واركيسه وخالف أمره وأن الله يبوينه غفور للتائبين إنه لافد بلايه إنه قفك الله وغالنغطه رحيم إنه انحريس بلايه إنه الرميس الرعب ما على الرسول رسول كركي ما إلا البلاغ جارسين حق الله لا ديري وأمتك جارسية ماها وعكال كركي سماها المحاسب المجازي والله سبحانه وعز وجل اكادوا ما لحجب سمايا قالنا مرين ايه و ايب رسولك اوشي وصبر بشاريه النذاره وان الله ايب يعلم حقوق ما تجدون وحد من جن سنبا يوم ما تكتموا وحد غيرني يسامحني سنبا زمبه والله بذيب اوقاي كل واحد هذا رسول صوبن وكل شي لا يستوي مصن الخبيث وحق من الاقوال قل افعلي والاعتقادات اعمالي والان الطيب وحونغت ذلك من الاعمال والاقوال والاموال قل والرجال وحسن يوحن ولاصمن ما يوحن شفغاذا وحونغتنا حللوا في سوره الاعراف بين وجتكم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يوحن هو حرام ياي معون أفسنا هو حلال ياي ما ركوا حلالا يا واحد حلال عين راسما ما ولا وعجلك هذا كوياب قليو كغرط الخبيط وحن بدنا انتiza هذا كوياب قليو تيم ولا كعر خبيط فتقول لا بكبقة يا أولي الألب يا صابي العقول عقل بد بالكبة واللها يا شرك يا تغلي قيا هو يا شيطان يا ادوني ايكم اياارين دد كان لهين عقل ودو سليم لو اله انك بقا وحد نوغه لعلكم مدنتهن ترثت شوف للحوت ان ادوني يا اخر ما جوجل ليستن المدنتهن ترثت ادو يا ايها الذين امنوا لا تسلو ايذا سبب النزول بهاي بعض الصحابة هذا اي عليه بنا على سؤال كبدي الى مركه الدنبه و قونسداي مركا مالينكي من منبر قوفولاي و وونيري لا تسالوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم و خلوه اج مانتا يويديسان اموسيدين كوواي ايضا فانا ويدين ويدي كوواي و خلوه باهانيي اني با الله مسل احد نقيكان وحيبو انكو كينايا ان ويدي سوغارتينايا مركا تلدي انه بي الرسول غسما هذا الذي حياتنا كل ما ذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سعاش جوكسا ويضاي من بركوا مانتفولي ما رنتي ذنبه ويضاي وحل وحل وحل وحل وحل وانتان ايدي ويديني ويدي سعني ويدية كونتلا قلم مانتا ويجنك جوابا وحوالبال الهور كينا عبد الله بن حدا فنين لأورانجي راي أي أمركو رق الله كفتما لأورانجي حدافة كماللين منك لاكو للي خرق الباد حيضو ويضا يضا يضا عراشو كوبو اوضا قام حدافة وقارسي حد بالله حدافة واليسك كالي اياه كماللين منك ويضا قضاء حوق عقدو قاضي وكاسا مرو بلوقو دي جيري اساكا سواشي لاسو من أبي يا رسول الله بوي انيقا وحا نوعي القضاء اباي شاكتب ابوك حدافة ونبيك كي ابا حدافة ودهذي لا هذا قالن توتر إنكارك كل هذا حد هو يديزين فقاريا من بره هو يديزين حاجة قبيس الله أمقاله حدين و هنيكمكم مدارين كل خمر هو كل في النبي كان و الله عليك عمر رضي الله عنه وارضاه أيه ضرب موقفك على لي أركينا ما شئت وحن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول أركاسنا نبيك القبول من بركينا كالسرطة هنأمت أن المركة سيسيري كتيمت هي ذو المركة والرسولان اللوه بخميت أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا الرسول كأصعاب تكويري إلى حجبه من كواجبه وإن الحجية وذيبا اشتهدره البادية أقول عام يا رسول الله يبوي، أصلنا من منا لجدونا، وسلاه مسيا رسولك، ما ركلوك علي، ما صدحدوك علي، صدحكم أكثر أقول عام من ليه، يا رسولك لو قلت نعم لو وجبت ولا ما صدعت، استفسالك، هذي النبي جاو ورشاهو، ليش اسم احتمال الجري كرتو، هذو صنوارك سجف البيانين عنو بالوقالناه، ما ربو كما تقولون مالك هذه اللغنة نقّى بيانك إلا قربة وصدق الله في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزيل إليه بيانك واشق قديسي إسأل بيانك إلا قربة إليك إلا قد تكون لك أفقاك عنا لك أليا ما مالك عصو مين بركيكسو دقي آياد نصري بيكسين فقال عز من قائل يا أيها الذين دقي أمنوا حقهم لا تسألوا هو يدين سو عن أشياء شيء الحق انتو ده عدين لموديو لكم إذنك تسوكم إذن, إذن حمامة ليه وعلى ويديي أي وريح لوادي كاملة وريادة بنت جاهليه مد بايري فينا أبو أبواي عجاك جرا أبوك في النار بقولي قل جاسو عروسه صن قوي نادوا إذا أبوك وأبي في النار بيكو إذن محوية. إيه لك أيه؟ بها سؤالا أي أمثل ما يكون هذا؟ إذا أضيأ شاهد جاهل يبي دينته حالك أذي موجي أي حاجة لك أي سؤال وبه يا إما؟ كل كسؤال مهم هاي تعشق داية لا تسألوها ويديننا أنا شاه وحيان حقد إنتو بقول لكم هذه اللي يدين موجيو تسولكم إذا نحن ما نقولين إذا وإن تسألوا حداد ويديزان عنها الأشياء دا ويديزان حين الجورتا ينزل القرآن قرآن كان لدينا شوف تبدأ لكم والله إذن موجين حدين حدي الله إذن موجية وإذن حمان قال أما سؤاله هرى أعن الله الضحاني هرى ذو كيستان ليس كعافي عف الله يضوع عفيا أنه سؤال ذراه ويديستان والله أبغفور الذي كتوّد كان أدافد بدن، حليم تلقات بدا لا يعاجل العقوبة لقابتك مدد جي أب على مص الحب لها قفكم تي كمدد جيو قسأله سؤالها أنكم ولا ملا وعن نبيا شدي ويديا قوم من, من قبلكم ابن كورتيم في سؤال ماذا حداق له نبيال ويديا حديث لوجه جوابينا ثم كجذل بي أصبحون نهدا بها سؤال شيء ويديستن كافرينك وبرية أخذت نوبل على كل سؤالها جوجيو ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة أهل ما فروا عيدا لغشيا جي ولا كان جاهلي في جي حورها النافك ملا أنت لقاه الله جع يقان لوج جع جع ماي حنا ما ماي لغش هذا لغو ماي ماي كان ولا سيدينا يا وعير فأي رفيتها قيسا بيهي ثابتها قيسا يؤد دوان مايو لذلك رصيلها الليلة انتا واحدة دي ايه باورس قدفك انتا انتا الهيال كان لصين ايه ولا حاني في تيقى قورتها مدلقة ملكو كجيرو ددقة اووحي المهو دلتفرقلو سبن سنو يا حامو البركي سيبو الاليه لقو قوري مايو يؤد دوان مايو أفر تانا جيرتاي ملكاسه وحال لقد دقي من الدين دين تهي والله كان يسيب أهبان فيه سبحانه فقال عزا من قائل أهبا وحييري ما جعل الله أهبا ماهو سيالي وشرح إي الدين لغشاقي مجرا من بحيرة لجاء أهبا ماشاقي ولا سائبة تي لدينا يينا أهبا ماشاقي ولا وصيلة تي الماحريري أهبا ماشاقي ولا حامل فتقي دوشي سيلا ليييي ايه باما شاكين هو واحي دين شاكتين معها حتيان دين شاكين حقاو ولكن الذين او كفروا حقا ديدي ويفطرون او على الله ايه باوين كوركي الكديب بال اولا حولا اندقا هتيا حنصيدان هلا يالو الاهباييري مركا الاهبايين كبال ابدن اونتن انت بالان مقل كي وسييدتن سغاشن وا مقلدين خو وي اسكا بدن کو لا يعقلون وحقرن ما يان ابي او با لغ سوغاراي يئ اومدي هور او گلکا کوان دম্বে بدن وا مقلدين مؤسسين تي وعن بلودينا وا مفسرين گلکا دد اي با کوبن اونت او حسين جلينين انتي جليين باكون نو اي يدد لماذا صلى الله عليه وسلم لا تتكلم عن عقل العلياً لوانيه قوله إلا ونوحاً إسكال داية إلا الدين كوصود داية إلا الرسول كوصود رئيس النبي سألية سيُعَنَا تَمِجِرِيًا أليك وإذا قيل هدين الله إلا لهم للمشركين بحيرة دي دي إلا قوة بحيرة إلا وصيلة إلا بغت قوة هدين الله تعالوا تعالى وكاليا ما القرآن أنزل الله إبعو داية وكاليا وإلى الرسول سبحانه وكالي يسو نبي سادي الله وعي سمعنا حمية الجاهلية قل كهديه يدقنك يدقن هما ذادي ويوفعلون أيام قالوا وحي لايهين حسبنا وحن ما دقنك أنه وجدنا أهلي عليه دقنك دوسيسة أباءنا أبي يلوحن نكسو قارنو هدي يدقنا أبي أبو تلو وخ قوبل يينا وخ قبالي ماينو وخ لاقو مقلينا وخ قوفلي ماين الى سدو دلليل ار اب خايا وغا وخا دا سو غارتي حدي وقوم يي هين اال وسال يي جينا وخ وعذاب قال تعالى الا يعير اليتبعون احسبهم ما وجدوا عليه اضاهم صحي يا ضيالك كهلن ميا كفلن ولو كان اضاهم حديفه ضيالك ديين لا يعلمون كوانو جاي شي يوه ابو هيارات حدون اضاو هو يا الارق وديري داديه هو ابو روناتو وحسن او حسين سكي ما بعدك دابا بابي ولا يا تد اي ودا هنو سن حدا و اييغيه اييو اوgayinda alla ka diga madaw kici masadii aba aquma yahay samaka hadu gallo an yahay aka zabadin sayabay kar dintero ila ko abursay ee amba aka aqo haq walifa kadulka nagu soo direeyro wax yiga la soo dajeyro amba tan uga bax ya إن تبدأ هده الله لكم إذن كتسوكم إذن حمانقلين إيسا وإن تسألوا حده وإديسان عنها أشياء ذا حين قرطة ينزلوا القرآن قرآن كان لدجين أيه في حيات النبي إن تصوبنهن لأي قرآن كيواسعون أيها هده وإديسان وحي ضايمان أيها هده الله جوابنا إن عجب إن بلغيه إذا تحابورنا إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم والذين موجين أفا الله بأيذ ما يستويذين كعفيه عنها سعى شفره داري سبنا هؤون قلنا والله يبوينا خفور للطائفين لفكي قاله انت كان نقطة أيه دافد بلنهاي حليم ودلقات بلنهاي لتأخير العقوبة إقابة ديبو ديكتر على مستحقها كم متكر كم العطابة ديبو ديكتر أيه ربكم دلقات بلنهاي أذو عذابه سألها إن سأل عن أي ويدية أو من من قبلكم إذن كاريا أي أن رياصوذي ويدية ثم كذل الله أصبحوا وحي نخدين بأساله يويدية خافرين كوبانية ما جعل الله أبو ميال من بحيرة نججح ولا صائبة كل ذايل ولا وصيلة في أولاد ديك حريري زي ولا حار في تنين سلالية أبو مشرح من الجديدين ولكن للذين وعى ففرق قالوا بيبا يفترون او على الله ابوين دشي الكذببين واكثرهم انتوا ضبالنا لا يعقلوا تقليدية صارسية لعل اي قروا في القاتل وهي وعي ابيهين با اللاماركم قيل هذه لهم مشركين تعالوا كاليا الى ما القرآن أنزل الله ابتجي وإلى الرسول صوبناها في حياتي وكالي وبعدما مات ثم دي شباب جوتي كالي قالوا و ارهيان حسبنا و ان ما دهقن كانو وجدنا هللي عليه كركي اضاءنا ا آبا ضي الله كان كسو ما ولو كان اضاءه حدايا بيالكودي يا الله يعلمون كوانا نغاي شيئا ولا يهتدوا انا كنت اسنين على طريق وددي حقا اذكر كذا انكتو اسنين اسكرهم اين يوم يا ايوه الذين امنوا عليكم انفوسكم ايادة وعاى الله ليسا مؤمنين وعينك الله انت اي بر رميسي حديث اصندا سلي عدو انت اي ببه انساء قاله حظا اين لكن ما لا اياده مؤمنين هذا هايسو سو قليل او هذه قف مو منا او و يا ادركت هل عليكم انفسكم الامر بالمعروف و عن المنكر انما تقمت المامش وعيت المامش صل اللهم انا حدا انت على رميت توسان انت اللي بيني و مخي لك رايح وحين الله للكافرين على المؤمنين سبي كل خطا في الفهمي رسمي آياد اللوغة في قرهر باللوضي أبو الله رضي الله عنه أيها الدرامي والكاسو مالك من بركفولي أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الهي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم آيادنا لتؤولونها على غير معناها وأيها آياد الشيقينين وأكون وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبريه بالمغلبون با يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يشكوا أي عمهم الله بإخاء يا المغلب قلت أيضا معناه هذه أو إذن سريعا لا يضركم من الله سواء الله قاله اندي مايو إذا احتجيت حتى بنتنا مؤمنين بنتنا لبوا قبستان أو إن دين الله دينا اللحين وحذين يالي مايسو أيها وحا الله يهوص بيجاي أيها دمعنا هذي قيمي قبضنا أو وحا الله بيجاي قف لاركو هذي قون دمت هذا الله قد قدون قف خلدن هوقلي وحي باب إيساي مرخ على هذا الفهم إيساي كرسلاح الله أيها دمعك اللي غفصيره مسؤولي أولم بيقاتي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نار بي باب إيساي وأمره لك بالصلاة بي باب إيساي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون وعباد إسيح الكاسودان إذن عيادوا معناية المنتي انت برم إسيح تتكيب بصر كالله باه الى وحي خميي آدم كالصب الله الى آخر مؤمن قربون واكوح الى وحي بنينا ابليس كسب اللو إلى آخر واحد وقرب قل كان لماذا حسب أم بلى جاي أولائك الله على إن حزب الله هم مفلحون أولائك حزب الشيطان على إن حسب الشيطان هم الخاسرون لم لا سأل جاي هو عليه السلام أوله رسول أرسل إلى البشر ودعاء إلى البرايا إن جنت عديسي نجدري في قوله خبئوا يغفر لي ولوالدي فقال الله في قوله إنما المؤمنون إخوة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم ملك هو الأول إذن دفعوا لبدا قروب قولك قروبك إنا إيبر هميي حدادها قاكتان قروبك إيباباني وحيدك قريما يقول قال تعالى إلا وحير يا أيها الذين دطر آمنوا حقا رميي إنتي إيبر هميي إذا إكاد عليكم وحد لازمتان أنفسكم إبنك ألرميين ففي ألفيني لازمة إسقعان قبطة إسقرب قبطة حاجة تعاون على البر وطقوة يسنجيهم تعاون على الإثم والعدوان لا يضركم حداد مؤمنين تين إذن ديبين مايو من ضد ضل اللمي فورموسم إذن ديبين إله تدعيتم إنتين إذن رميسي ضد حدادوها ننتان إلا الله إبوين أيام مرجعكم لا بشهدين النقطة جميع سادود أنتين ومؤمنين بوطين فينبئكم إبرويد أضل مرينايا بما واحد كمتم في فِي الدُّنْيَا الدُّنْيَا ذكوهان جرتم تعملون كواصميا أو قوليا في البوا يا ما يجوب عليكم واحد لازمته أنفسكم كنكم مؤمنين لا يضركم حدات المؤمنين الذين والله بادي يوداي إذا تديتم هدايرين كهانونتان تلا الله ابوينا مرجعكم لا بشادين النقطي جميعا شاهد دنتين حي ينبهكم ابوينا ويدين شيغا بما واحد كنتم في الدنيا كوانجرت تعملون كوسن يوم يا أيها الذين آمنوا شهاده بينكم فدحذا ايذو ودم بي صدر شيغا تم بي ما أنا هيك لا يا، فلما المسلمين ولا فيها تدكي فصيله، تكديم تجيهن لوح يذكر عن من أصعب أي القرآن، قرانك آية ذهية، سدح ذن آية يهود رجيه، نطقا وإعرابا وحكما لبظاظا، أدلوج على على مركاتي بقى، سووا نجول بيلهاية، للمسلم الصحابة، أنت النبي جو ولا ayya wuxuu la safray laba gal degadku waa wada deganya iyadoo la wada degayay baa kana muslim yahay labada nagalay la gaab ilmadar bay leeyahay oo garabay leeyahay qolka laba gal baan in muslima la safray tan ka shamba la sagay badeecad la soo gaday markii badeecad la soo و او اس غرتي اني ودامت يالي دردار ان يا مرخاتي غلب الى قرال بو انتي با يسكو دري و هو يري انت ورقد قري و يري وكنت ريكلا حدان انتاني جنا يدوغه صدك يجينا غارسيه و حق دردار ماي قرال هو سميه ايشادنا هو سميه و لا يبقى لعابين ديكا كاونتو ي هو ا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 aya arab arab ciisii kamir oo ku qoran warqad inta xora warqad uu ku toosaro faan bay ciqatoona laab wi aya geyey walaga qaaday warqadii gaar ahaanay ba soo baxay hadii la arriyey arab taasaa lugu arkay arabti warqadda ku tilmaamay in nimcii horeba uu gatan arab yiin هذا هو بقى اللي يريدون أن يكون هناك ألابتنا تلك الماء اللي يريدون كل هذه الأشياء كتمية سفرتها كانت أنه كجبنا وحي ورقة شكتي ألابتي ويسكوي مادين مركي هوريد دعوة لسمائي دعوة دي لسمائي لبادي من أيها إنتال داري أيها وحي ديبان لك قاضي مركي دمب أي ألابتي اللاركي يا ورقة دي لبادي أوقاقري دعوة اللباد بألا أوقاي قالوا لحالك سلسومي بوها قالوا ما سلحي بامرك دنبال عرطي ألابتين اللوح اليهي قال تعالى خذوحوا لي يا أيها الذين ذكوا آمنوا حقا رميهي بينكم كل ما شو كأيم واركا وحما شهادة ما سوا بدي بواطاي إن كان أفنوا كدر دارمي مرخاتين منك أوقا لقي قالوا اللووسميي بينكم إذن كلا عزينا مرقاتي هذا إذا حضر الموت حديقتي ما أحدكم قف في هذه قلقة شهادة إني أقطع اللب عن جاي حين الوصية ملكو دردار ما سداسي سيمحجرا أولا جاي هذه حق لهلا جاي يعذو الحق لهلا جاي يعذو عفينا يو يعذو عدردار ما يو حين الوصية ملكو دردار ما مرق مرجع اللب عن جاي دردارا كيسي مغلان اثناءي لبا قفوت كيرنا ما وغلا اثناني فر اكثر طبيعه لكن لبا كون فيلا لو عدل او ديال دغن او مسلم او دورسن او الله عدل كرصور صاحب اخيار ومنكم بينكم مؤمنين تايدينكم ميلو وقال لواي ما ماشي مؤمن مجهور aw walaka saxootada ee duurka ku dhintay ay laba gaal la saxootay dadka meesha degan ma ay gaalayeen wax ma yeelayaan awaa kharaan rubakana baruurow min gheerukum al muslim baay qurmaay ku wa iimaanaayaan in antum midinkum mu'minin ka hada baratum safar sanu fi al arami dulka gudiis marxaati على digo labada gal hadaw kolkay wixii ninka inday u maqasiyay gudan ayaa fagaar la geeynaaya qor asr الله nilleeqba lo kulmi ayaa dakhdooda la joojinaya adayn ayaa laleeyahay ninkii muslima inday wuxuu idin maqasiyay shay sahbi sunahuma labadii gal wa joojinaysan min baad sala sala asr ebe way مرول magici mar walba la daarin ma ye inii rabtu hada sakisana oo tirada qofka oo isugu toosnay calanku kale gafaaya maduxu salsalaahay wala garanayo marku inuu san dalcadahay inii rabtu hada sakisana oo maxay ku dhaaran waxay ku dhaaran dhaartoodii waatan ilaha dal laginay quraanka ay ku soo كغنمين ولو كان وَلَوْ كَانَ كلو مرغاتي كايو تا قربا قرابك وصاحيبه ولا نكتمه قرين مين هي لهذه شهاده الله الا ان شهاده من حقوق الله حقا الدوله يشهد كمتاي واحد اختي هذات غريزه اما صحيح في ولا ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله كل ك من حقوق الله كل ك ولا نقتوم قرين مينه شهادة الله إلى مرخاتو النجولها أيه قالنا قرين مينه هيرأذين الله بدك قال إنها إذا حدى شهادة بقرينه لم من الآثمين بدك دم بابي أيه نك ميدناي سلاسي أرنايا كل ك وركودي وحي يشكوها الله أنه على الروميسانية وأن الله قاله يا وحيده فإن حصير سيده دعضي هدين الله قاله على أنهما لفضي قال استحق إلي مثل من دم ورغت بالله هلي ألا بضي ورغت كتلا مقالدين لقه هلي ورألا بضع المقالدين ما أولين حقائدين كتمين هبالي هبالبالوكا قابلنا حراما حرام هدين فإن حصير هدين الله قاله على أنهما لبا قال اني استحق موت ان اسم دنبي فاخران لبا خل او لبا مؤمن ايا يقومان استحق ايا مقامهما فقاري لبا قال لزوجيه بعد العصر لبا مؤمن باي جوبسن لبا مؤمن من الذين قوا استحق موتي حقا لدردرمي عليه قال قوم موتي الاولى يلا بدا وهدا ومدن مي يا مي شدل خي هبل يبل كالي كدبه هادلو قال لي كل كان لمده دم المؤمن كدارتوده دغايشو فيو قسيمان لمده المؤمن وايدارم بالله كحق من شهادتي ما الله بدا قال يا جن الجلو، الله بقي مايا، كل كأنك قردهنلا أيقريد أذيك حقني ماوي، وماعتدين، من هينا، لبذا قالكو حد جد بماينه، العالمية يا الله هين، كنا بماينه إننا أنك إذا حدا قال منه، أنك حد من والمين، ترك دا جدران كمله، كده ياربه لسبحانه ذلك وركض أي أثناء دوان بضان قلت قفك وقاله إن شهادة لك دفع صمين قلت وربه ماي ذلك صدا يبوح الرطبيب أثناء دوان بضان أي أتو ضدك مرغاتي إلقى إليه مادان بالشهادة وحي أي أثناء كمرة كفراء على أوجه أوجه شهادة شهادة صدا ياري إذا أحلقوا داري وحنا اللقاب من إنه ليه مادان تنأو دواان بذن حدىء قادان إنه يدد ذلك إنه كالضنبه أو يخافه إن دادكوا بقان أن ترد إن لا أليه أيمان داريال بعد أيمانهم لا تضيكا قادان إن دار لا أليه تنأو دواان بذن وتقول الله إبوينك بقى واسمعوا وحالا يذن فرايا مغلا وحادو قادم الله لا يهدي مانوني القوم الفاسقين الدين تكبعي الى سواهي سبيل كهنون مايو يا أيها الذين ضدك آمنوا ما يا رمييو شهادة بينكم إذن كمؤمنين تأمر خاطئا اللا إذن كرفوا دعذينا إذا حضر الموت إذا حضر هدوه مات أحدكم غففين. الموت هدى يجاريكو تمات حين الوصية فالدارنك وقت بيشي وعاو إثنان اللبو ذو عدل كرزالو صاحبة ومنكم منكم إذا إنك غير كم ندا أو آخرة لبكر أم من غيريكم إذا إنكم أم منين غير كنا أو قالا إن أنتم هدأت إذا إنكم لربكم سفرتان في الأرض لوك الجنية فاصابتكم أي إذا إنتم أعطيلوك مصيبة المل كيري ورئن تعبسونهما لبدي قلب جودي من بعد صلا صلاة عشر جلا شذا فيقسما لبدي بدارا بالله فبوين ما جئتي ان ارتبطوا حداك شيء كذا او دارن به ابو مجعي فمانن ادو ولو كان هذا الناخذ قف الله دارن دارت كذا ايديسن فيها قرنبا اراوا ولا نكتمه قرن ماينه الله ما خاطيه ونقول يا فريدي قرن إن قرن ماينه ان ان اذا هدان من الذين تلك دنداله ايانو كمدناي فين عصيره حديد لو على أن هوما لبدي استحق كركب استحقه هنا من دنبي هو حان كل عرتين يفره على مية ريال له فخراني تبدي ور ولا جبينا يا تنلبات بال أوجاياه فخراني لبكرة أيها يقوماني استعياه مقام هوما نشى استعياه لباد دنبنا من الذين تطبك مدين استحق متميز حالك عليهم قالوا ذكروا ذاكموطي الأوليان لبدا أهدوان بدن ميك أقرب الناس إليه أيها اللبلا جوجين أيها فيغشما لبدا ميك الحكام مسلم أيها داران أيها إلا يأبوين مجعي قائلين أيها قال لشهادتنا قريدا أننا أنقل قرينا أيها أحاق كالرنصا من شهادتيما لبدا قال وحا ومعتدينا حد قد بمينا ولبدا قال يدنكارا كماليهن يأييك عنا إن إنه أنك مسلم قادراني إذن حتى أن لا بدأكو أحد كدبنا قال لمن الوالمين أنك هو قردرانه ذلك أرنكازا أدنى دوانبدا أي أتوددك إنه ليه ما دان بالشهادة أخاطيالك وصد شهادة الله فرأيه على وجهه صدى أهيد كورك إنه ليه ما دان يقول وحنا قدرين وحنا كببين حتى إنه يعودوا أن بلانتاي أو يخافوا فدكوا إنا أن ترد إلا أليه أيمان داريال بعد أيمانهم لذلك داريال كودا كدد وتقول الله إلى كعب صلى وأمرا ونهيا وصركا وفعلا وحوز الله يحي داية داية الله يحي سماية سماية مغلا ما تؤمرون وحق إباليه انكفر مغلا والله إبا لا يهدي مهنوني القومة الباسقين فلاقوبي كان الضحي دينة إسلامك المهنوني والله أعلم